فضيلة الشيخ كنت متجها للمسجد لأداء الصلاة ومرت سيارة على كمية مياه في الشارع فتطاير الماء وبلل ملابسي ولا أعرف إذا كان هذا الماء نجساً أو طاهراً فماذا أفعل؟ قال العلماء لا يجب غسل ما أصاب الإنسان من طين الشارع فقد روي أن علي رضي الله عنه كان يخوض طين المطر ثم يدخل المسجد ويصلي ولم يغسل رجليه قالوا لو سقط شيء على الإنسان لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب أن يسأل ولو سأل لا يجب على المسؤول أن يرد حتى لو علم أنه نجس ولا يجب غسل ذلك وروي أن عمر رضي الله عنه كان في الشارع فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماءك طاهر او نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى وعلى هذا ما دام الانسان لا يعرف نجاسه ما أصابه من رشاش في الشارع فلا حرج عليه وقد يكون ذلك مما تعم به البلوى في مثل المدن المزدحمة بالسكان والله أعلم